إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس خالدین فی لا يبغون عنها حوالا قل لو كان لكل ربي لنفذ البحر قبل انت البحر حروقا لا انت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لهم جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ خالدين في ها لا يبغون عنها حر أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صُمَّ فَنَكَلَ مَنْ ثَنَّ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِالَّذِي رومی <تصفيق> فد البحر قبل أن تنفذ کلمه All mm right. -hmm. قول mm -hmm. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا لا يشرك بعبادة ربه أحدا قل إن mm gonna -hmm. قل <تصفيق> إن فمن كَانَ يَرْجُمُ لِقْضَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عملا صَالِحًا فليعمل من عمل الصالح لا يشرك بعبادتي ربي في أحد صدق الله